تمر بنا في تل والسورة ولو أنصفنا لقلنا في الآية تل والآية آيات متتابعات تمر على القلوب المؤمنة التي كانت تشتاق لمثل هذه الصلوات والآيات والقراءات فكانت تتحسر في الأيام الفائتات على غياب هذه الروح الإيمانية التي نستشعرها في قراءة آيات ربنا سبحانه وتعالى والاستماع إلى الأوامر والرسائل المتوليات مرت بين أيدينا اليوم سورة سورة هي صورة مكية صورة المؤمنون وفيها رسالة واضحة نحن نقرأ الآيات في رمضان ونكثر من الختمات ونكثر من الاهتمام بالقرآن ونصلي القيام ونفتح المصاحف التي أغلقت لشهور وشهور ثم بعد ذلك أين الاستفادة من هذه الرسائل هذه الآيات لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤمر بقراءتها وإقرائها للأمة ثم يتعاهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وحفظ الآيات لمجرد القراءة والتلذذ فقط بسماع الإمام يقرأ وتطرى بالآذان لسماع هذه الآيات بل هي رسائل بعثها الله سبحانه وتعالى للعالم كله للخلق أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذه الرسائل القرآنية والتوجيهات الرغبانية إلا لينصلح حال البشرية إلا لينصلح حال البشرية كلها بهذه الرسائل والأوامر والنواهي سورة المؤمنون التي مرت على أذهاننا اليوم كان فيها من رسائل وكم فيها من وقفات تحتاج إلى تأملات هنا تمر بنا هذه الآيات وتجد الإنسان غافل حاله كحال كثير من الصلوات الأخرى وحاله كحال كثير من الأوقات الأخرى التي تمر عليه وهو يقرأ القرآن أو وهو يصل ثم هو بعد ذلك صاحب قلب لاهن غافل بعيد المراد الله سبحانه وتعالى في قراءة وسماع وحفظ وتدبر هذه الآيات. هذه الآيات لم تنزل حتى تمر عليها الأعين وتنظر فيها يعني نظر سريعة خاطفة، بل هي أنزلت لنقف عندها وقفات، وهذه الوقفات في الح... في الحقيقة يحتاجها كل واحد منا. قد نهتم كثيراً به كثرة الختمات في رمضان وهذا شيء جيد. وهذا شيء مطلوب لإكثار من الحسنات ولكن الأهم من ذلك هو أن نقف عند مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات ونفهم مراد الله سبحانه وتعالى الذي نخاطب به نحن من هذه الآيات قد أفلح المؤمنون وتقف عندها وقفة الله سبحانه وتعالى يستفتح هذه الصورة المكية وينبغي يعني أن يكون لنا وقفة في هذه الصورة مكية وهذه الصورة مدنية حتى تعيش في جو الصورة وتعيش في نفس الأجواء التي أنزلت فيها هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام رضي الله عنهم هذه الصورة مكية يعني في مرحلة اضطهاد وفي مرحلة إذاء وفي مرحلة تضييق وفي مرحلة قلوب مجروحة وفي مرحلة قلوب مكلومة في مرحلة حسرات تختنق وعبرات تملأ العيون في مرحلة عاشها المسلمون في كثير من الأوقات ويعيشون مثلها في كثير من الأماكن وحالة لو لم يتدبرها المسلم ويفهم كيف كان الجو النفسي وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخاطبون بهذه الآيات ولماذا؟ لماذا ينزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة المكية قد أفلح المؤمنون يعني فاز المؤمنون المؤمنون الذين هم مضطهدون المؤمنون الذين هم في تضييق في إذاء في تعنت المؤمنون الذين هم الأعلى كعبا والأشرف منزلة ومع ذلك يصلط عليهم الأردلون ويتسلط عليهم الأخسرون وترى من لا حظ له في دنيا ولادين دين على خير البشرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزل هذه الافتتاحية في هذه الصورة وكأنها تطمئن القلوب المؤمنة لا تقلقوا أنتم مفلحون أنتم فائزون أنتم بإذن الله الرابحون لا عليكم بكل هذه المضايقات وهذه الإذاءات وصحابة يواجرون وصحابة يقتلون وصحابة يشتمون بالرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ومع ذلك قد أفلح المؤمنون طب ما هي الصفات التي يفلح بها المؤمنون الأمر ليس يعني مجرد واسم يوضع على الصدور وليست هي مجرد لحية وقميص قصير ثم بعد ذلك يشعر الإنسان أن هو الفائز الأوحد في الدنيا وأن كل البشرية في خسارة وحتى المسلمون هذا شعار للأسف ينبغي أن نتخلص منه مسألة الإحساس بالفوقية والدونية لبقية المسلمين أو الخلق هذا إحساس خاطئ قد أفلح المؤمنون هؤلاء لهم صفات ينبغي أن تتدارس وينبغي أن تحفظ وينبغي أن يكون منهجاً يسير عليه المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان الله الذين هم في صلاتهم خاشعون في هذه الرسائل حين تسمعها من ربك سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن نقول والله مش الناس تمام وكويسين وبيصلوا والناس بتبكي حين الصلاة يعني نسمع الآيات والله بسم الله وإن شاء الله الإمام صوته جميل ويعني حافظ قد أفلحت أنت إن أقمت هذه الصفات الرسالة موجهة لي ولك فينبغ أن تقف وتقول والله هل هذه الصفات التي هي صفات الفلاح في أم ستحاسب وحدك وتقف وحيدا منفردا بين يدي الله سبحانه وتعالى ولن يشفع لك أن الذي كان بجوارك كان خاشعا مثلا ويبكي أو أن الإمام كان صوته طيبا أو حافظا سيشفع لك حالك أنت في دينك الذين هم في صلاتهم خاشعون سهكنون متضرعون متكسرون متذللون لله سبحانه وتعالى هل تظن أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كصلاتنا؟ كانت كحالنا في الصلاة؟ مستحيل هل المقصود من الخشوع في الصلاة الذي هو أول ما يرفع من هذه الأمة هل حاله صلى الله عليه وسلم في صلاته حين يقف هو يصلي إماما أو يصلي منفردا في بيته من النوافل أو غير ذلك من القيام و... هل كان حاله كحالنا لا والله مستحيل كثير من الناس للأسف يعني يفقد الأمل في مسألة الخشوع وحين يعني يكون الكلام عن الخشوع في الصلاة فهذا شيء قد شعر باليأس فيه وهو يخاطب نفسه ويقول والله يعني ليس هناك أو ليس لي في هذا الباب، الحمد لله أن إحنا بنصلي وتماماً إحنا بنيجي المسجد وبنقيم الصلاة في جماعة ودي أعلى يعني حاجة تنتظرها مني وكترخيد ويعني يبوس ووشه وظهر زي ما هذا سبحان الله ليس هذا المقصود ولو كان هذا هو روح الصلاة المقصودة لا جاءت الآية التي جاءت متأخرة بعد ذلك في بداية الصفات ولكن قدم الله سبحانه وتعالى هذه الآية للأهمية. وبعد ذلك جاءت المحافظة على الصلاة لا ننكر أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها والصلاة هي خير الأعمال خير أعمالكم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خير أعمالنا الصلاة التي هي صلاتنا بحالنا مفتاح الخشوع في الصلاة التي أسمن نفسك وأن لا تحدث نفسك والله إن الأمل مفقود يعني يا ما حاولت أن أنا أخشع في الصلاة وأنا بسرح كثير و... لا تعالج نفسك لو كان عند أحدنا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للمسلمين أجمعين أي مرض في بدنه أو في جسده فإنه لا ييأس إلى آخر اللحظات وهو يذهب إلى الأطباء وقد يغير الطبيب ويذهب لطبيب آخر وربما يغير العلاج وينظر في علاج آخر لأنه لا ييأس فذهاب الخشوع من العبد المؤمن في صلاته هذا مرض ومرض خطير ومرض يحتاج إلى وقفه فإن حاولت مرة ومرتين وثلاث وعش بل كل مئات المرات لا يتأس فأنت ما زلت وما زالت أنفاسك تتردد في بدنك وما زالت أمامك فرصة وليس هناك يأس ليس هناك شيء اسمه لا أستطيع ليس هناك شيئا اسمه لا أستطيع ولكن قد يكون هناك لا أريد بعض الناس خلاص وهمش عايز يعني وتعود على هذه الصلاة بهذه الطريقة وبعض الناس اصلا قد لا يعرف يعني إيه الخشوع في الصلاة ماذا يفعل حتى يكون خاشعا في صلاته والخشوع في منتهى البساطة وفي كلمات يعني هي من أقل ما يوصف به الخشوع هو السكون بين الله سبحانه وتعالى الانكسار بين يده الإحساس بعظمة الملك الذي تقف بين يديه سبحانه وتعالى لو أن أحدنا قام ووقف بين أي صاحب سلطة في الدنيا لخشع ولا انكسر كلنا عارفين يعني إيه كلمة الخشوع أمام صاحب المنصب ترى الإنسان منكسر لا يستطيع أن يرفع بصره لا يستطيع أن يعلو صوته لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يعني يذهب باله يمنة ويسره فهذا الخشوع والأحق به لله سبحانه وتعالى وحده سبحان الملك الذي أقامنا بين يديه فلم يقمن الله سبحانه وتعالى بين يديه حتى بعد ذلك تنصرف عقولنا وأذهاننا وتفكيرنا ينصرف في المأكل والحال والأولاد والأزواج والأعمال هذا لا يريق مع الله سبحانه وتعالى بل أقامك الله سبحانه وتعالى بين يديه حتى تناجيها حتى تستشعر لذة القرب من الله سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون ليس يغيب عنا حال السلف لن نتكلم عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم في الخشوع فهو الحال الأمثل والأكمل بل حال سلفنا لن نتكلم عن حال أبي بكر وحال عمر وحال عثمان الذي صح عنه أنه وقف يصلي وأخدم القرآن في ركعة هل تظن أن عثمان رضي الله عنه حين فعل ذلك وهذا ورد عن عثمان بسند صحيح أنه وقف أمام الكعبة يصلي ليخدم القرآن وهو لا يخشى بين الله سبحانه وتعالى في ركعة واحدة هذا محال. بأي قلب كان يقفون بلاده الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هذا يحتاج إلى نظر وتأمل ولن يستطيع العبد المسكين الذي يعاني من نفس ما تعاني أن يقول لك والله القلب حاله كذا وكذا هذا يحتاج إلى يعني انطراح بلاده الله سبحانه وتعالى حين يفقد أحدنا نعمة بسيطة من نعم الدنيا يفقد مالا يفقد وظيفة يتضرر في عملي فإنه ينكسر بناده الله سبحانه وتعالى ويدرم ويتبدل وينقطع وربما يقدم القربات لله سبحانه وتعالى حتى يعيد الله سبحانه وتعالى له هذه النعمة فما بالك أن هناك نعمة هي من أجل النعم وصفة هي من أهم صفات الفلاح قد نزعت منا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا المرض الذين هم في صلاتهم خشيون لا يخفى علينا عروة بن الزبير رحمه الله تعالى وهو تقطع, يد... تقطع قدمه وهو في الصلاة سبحان الله أي قلب هذا الذي لا يشعر أصلا بألم قطع القدم وحتى لأنه يقف بين الله سبحانه وتعالى منشاغل بعظمة الله سبحانه وتعالى بعض العلماء تكلم في ذلك فقال في الحقيقة المفتاح حتى تحاول أن تحاول خشوعك في الصلاة هو أن تعلم أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تخاطب الملك تخاطب الملك جل وعلا تحتحدث مباشرة مع الله سبحانه وتعالى وهذا والد في حديث صحيح الحمد لله حمدني عبده هذا والد في الأحاديث الصحيحة التي يعني إذا ما تكلم العبد بسورة الفاتحة فإن الله سبحانه وتعالى ما إن نطق العبد إلا ورد عليه حمدني عبد. يا عبدي أثنا علي عبدي فهذا وارد في الأحاديث الصحيحة وأحدنا إذا ما تكلم مثلا أحيانا يعني ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى اتصلت بخدمة العملاء مثلا التي تكون في الهواتف وغير ذلك فيعني أنت لا تشعر بنفس الروح التي تكون حين تحدث إنسان مباشرة فأنت حين تستشعر أنك تحدث الملك سبحانه وتعالى أن تقف بين الملك سبحانه وتعالى وهو ينظر إليك والله سبحانه وتعالى تلقاء وجه العبد في صلاته حين تستشعر هذه المعاني وتستشعر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذه من صفات الفلاح الذي نطلبها في ديننا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشهم هذا يحتاج إلى علاج وفي الحقيقة يحتاج إلى ضربة ويحتاج إلى انطراح بين هذا الله سبحانه وتعالى، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لك هذه النعمة إذا ما نُزعت منا هذه الصفة وهذه الروح التي هي روح الصلاة، فتضر وتذلل بين هذا الله سبحانه وتعالى، وسأله أن يعيد لك خشوعك في صلاتك، ولا تيأس من أي شيء تيأس، هل ستئيأس من نفسك التي بين جنبيك والتي ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى؟ لا تيأس من نفسك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لو تكلمنا عن كل صفة سنطيل الحديث ولكن نضع ثلاث عناوين رئيسة في هذه الصفات التي هي صفات الفلاح يظهر في هذه الصفات في هذه الآيات الأوائل من سورة المؤمنون أن هذه الصفات التي هي صفات الفلاح تتحدث عن فرائض هي الصلاة ثم الزكاة وإن كان بعض العلماء هنا تكلم عن الزكاة قال الزكاة لم تفرض في مكة وهذا خلاف بين العلماء في هذه الآية هل المقصود هي الزكاة المفروضة أم المقصود الزكاة التي هي تطهير النفس فالحديث في الآيات يتحدث عن الفلاح في الفرائض وهذا أحياناً مقصر فيه كثيرا في صلاة فجر أو في صلاة بعد تعب أو إرهاق أو تكاسل عن حضور المساجد والجماعات على الفرائض عامةً في أداء زكاة أو في أداء حج للمستطيع أو في قيام بحق الوالدين وبر الوالدين وصلة الأرحام فصفات الفلاح أخلاق عبادات فرائض في البداية ثم أخلاق ثم معاملات في الأخلاق ترى الاهتمام في هذه الآيات بالعفة ومنع النفس عن الفاحشة النفس عن المحرمات التي سببها شهوة الفرج وأن يضمن لي ما بين لحيين وما بين فخذيه أضمن له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجتمعات في الحقيقة التي تغرق في هذه الشهوات والاختلاط وغير ذلك في الحقيقة هي مجتمعات أقرب للبهمية أما المجتمعات الراقية التي يعني ترقى بنفس هذه الشهوات فهي المجتمعات الإسلامية المتحضرة حقيقة الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه عن هذه الشهوات بكثير من الاحتياط في المعاملات الاختلاط مع النساء الخلوة بالنساء الانفتاح للأسف في العلاقات مع الجيران أو مع الزملاء في العمل أو مع النساء الغير يعني محارم أو غير ذلك مسألة الشات على النت والخطابات والحوارات التي تحدث في النت من الشباب ومن غير الشباب نسأل الله سبحانه وتعالى العافي هذه كلها تؤدي إلى الوقوع في الفواحش بعد ذلك الاخلاق يظهر ذلك في قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون أمانة الأمانات يقصد بها في البداية أمانة الفطرة أمانة الدين التي أودعها الله سبحانه وتعالى في نفس كل عبد ثم الأمانات التي هي للناس في الأخلاق وفي المعاملات وفي العقود وفي العهود كثير من الملتزمين وللأسف قد يهتم بالمظهر وقد يهتم أحياناً بي الصورة التجميلية لهذا المظهر من بعض الكلمات وبعض الأشياء التي تكمل صورة الالتزام الوهمي الذي يعيشه ولكن ينسى شق الأخلاق ينسى شق المعاملات ينسى كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم لن نقول في المدينة لن نقول في مرحلة الازدهار والقوة والانتصار بل كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الاستضعاف في مكة وهو يؤذى ويسب صلى الله عليه وسلم ويضيق عليه وهو أشرف الخلق أجمعين رفع الله سبحانه وتعالى ذكره في العالمين وهو مع ذلك يطلب أربع الأمثلة في الأخلاق الحسنة في الحقيقة سورة المؤمنون فيها رسالة واضحة كيف يفلح المؤمن إذا ما أراد أن يرث الفردوس؟ أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يرثون الفردوس هذا هو المطلب الأعلى والأسمى واليعني الأمنية الغالية أن تدخل الجنة بعد كل هذا التعب والنصب في الحقيقة سورة المؤمن أيضا من الرسائل التي توجيها أن الأمر سريع ودورة الحياة قصيرة. قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كل هذه الصعوبات وكل هذه التضيقات وكل هذه المحشات وكل هذه الأشياء الهموم التي يعني تتحرك في الصدور كم مدتها؟ كم مدتها في زماننا؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ لا تقلق الأمر أنفاس معدودة ثم يقضي الأمر ويظهر الحق وتقف أمام بين يدي الله سبحانه وتعالى سعيدا. أنك كنت على الحق في الدنيا وأنك كنت من أصحاب راية الدين راية النبي صلى الله عليه وسلم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين لا تقلق رحلة الفلاح ورحلة الفوز إن شاء الله تقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسعد بهذه الصعوبات التي كنت توجهها في معالجات نفسية في العبادات ومعالجات أخلاقية ومعالجات اجتماعية وثقف بنادي الله سبحانه وتعالى سعيدا فخورا قد دافع الله سبحانه وتعالى عنك يوم القيامة ولا موعاتب هؤلاء الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ويؤذون عباده الصالحين نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا منهم ولكن هذا يحتاج إلى ضريبة تدفع في هذه الدنيا من معالجات إيمانية ومعالجات أخلاقية ومعالجات اجتماعية ومعالجات نفسية وعودة حقيقية إلى الله سبحانه وتعالى ولا تركاً لمجرد هديك الظاهر ولا تركاً لمجرد العبادات المألوفات التي يعني ألفتها واعتدت عليها منذ سنوات ولكن قف وقفت محاسبة أين روحك في الصلاة أين أخلاقك مع الناس أين موقفك أين موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا حين تقف بين يديه هل ستكون من المفلحين الفائزين الذين قد يعني سرهم هذه اللحظات التي أنضوها في هذه الدنيا الصعبة؟ أم نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من الفريق الآخر هذه يعني وقفة قصيرة مع سورة المؤمنون وأسف لإطالة فيها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله ليوم